Bismillahirrahmanirrahim Ta ha, ma onze samenleving. al dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom wij al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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هدا Voorzitter, ik ben de Inni van buitenlandse zaken. Ik ben de minister van buitenlandse zaken.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 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري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 أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله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 يفرط علينا أو ان يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ima, asala, mina, sama, ima, ah, ah,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 Feten ezer en mrahum, beine hum en ezer rune, neigewa. Kodu inhezen, lesse min ardikum, bissichrihim, wajewheb, bipari, kati, kumul musle. Fet ege mij rune, وَقَدْ EN الْيَوْمَ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 aan de ene أبيروكم الذي علمكم السحر، فلنقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه، ولا في جذوع النخل، ولا أينا أشد عذابه وأبنقاه. قالوا لن نؤثرك على Sichthouden, en de die niet meer in het leven geroepen zijn, maar والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولى اِنَّ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء علاء وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 وعلى من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا يَرَوْنَ أَنْ يرجع يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا يملك يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا ولقد وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ قبل قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ ربكم الرحمن فاتبعوني فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي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 وانظر الى الهك الذي غلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أَعْرَضَ عنه فَإِنَّهُ يحمل يوم الْقِيَامَةِ وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حبلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زلقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا nèhmen we al met wat ze zeggen, als ze een voorbeeld geven, tenzij ze het is het niet zo.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 وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدَمَ من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا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 قال كذلك اتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى Afghanamiah di laung kam a laakna, min al-kuruni, amsuna fima sa kini gim, inna fida li kala aya tili uli noha. Walla ula la kanalisam, mau aja lumusam.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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نَذِلَّ ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى